فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُنذِرُوا قَوْمَ عادِ وَأَمَّا عادُ آن تا خورمزه فَتَرَى الْقَوْمَ فِي صَوَعِي كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ أَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِنْ que souube pre paenfant ou en sou إِنَّ لَمَّا طَغَى